بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال فاتقوا الله وأصلحوا ذات وأطيعا إِنَّمَا الْمُؤْمِنِينَ What is that? And No, ما عز ربك من بيتك بالحق You just A il je i duku Allah <laughs>